هل الأستاذ علي سمير موجود؟ نعم إنه موجود نعم هو موجود ليس موجودا إنه في العمل إنه في المكتب إنه نائم هل الأستاذة نبيلة موجودة؟ نعم موجودة إنها غير موجودة لا ليست موجودة إنها في العمل إنها في المكتب هل تتكلم الإنجليزية؟ لا أفهم قليلا هل تتكلمين الإنجليزية؟ لا أعرف موجود عمل نائم تتكلم الإنجليزية أفهم قليلا أعرف